لا هي تنقُلُ بُهُم وأسر النج والذين ظلموا هل هذا إلا بشَرٌ مثلكم أفتتون السحرة وأنتم تبصرون Allah Taala mengatakan: Rabb kami mengetahui segala perkataan di langit dan bumi, dan Dia Maha Mendengar dan Maha Melihat. Tetapi mereka berkata: "Akuatulah yang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 لا تركضوا وارجعوا إلى ما أثرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى Tajalnahum pascidan qamidin, wmaa khalqun al-samaa wa al-arzama bainahu ma laa ibdin. Loo aradnaa annaa ta'khilahu wal ta'qadnaahu milladuna, in kunn.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 mereka berbangga dengan ibadahnya, dan tidak menghargainya. Mereka bermain di malam hari dan tidak mengenalinya. Atau mereka berpikir bahwa Allah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 وَالْهَادُ بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِي وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِيٍّ بل أكثرهم لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ وَمَا أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبودون وقالوا تقدّر الرحمن ولدا سبحانه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 كذلك نجزيه جهنم، كذلك نجذي الضالين. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَوُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَدْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا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 وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أَفَإِمَّا التَّفَهُمُ الْخَالِدُونَ قُلْ نَفْسٌ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبَلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْقَيْرِ فِتْنَة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ قُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْدِلُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حَقَّ الْحِسَابِ لَيَعْلَمُنَّ أَنَّ الْحِسَابَ عَلَى اللَّهِ ۗ ثُمَّ لَيَعْلَمُنَّ أَنَّ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 قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم محرضون أم لهم آلهة تمنعهم Tatigun nafsur afusim, walahum minna yusabun. Bal mdtagna haa ulai wa abaa'hum hatta qal alaihim al'umur. Afa الأرض ننكفها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء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 Al-Ladin yang khawatir Rabbuhum bil qiyib, wahum min al-saat mushfiqun. Wahadah dzikrul mubarokul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 أنا لها عبدين. قال لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَأَبَاكُمْ فِي ضَلَالِ مُبِينٍ. قَالُوا أَجِدْنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ الْعَابِدِينَ. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ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 Katakan, "Sampai kita mendengar, mereka akan mengingatnya. Dia berkata, "Ibrahim. Katakan, "Aku telah menampakkan wajahnya di hadapan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 نَكُم أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَقْفُون قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا tak fakum seiyau, ولا yabruk. Uffi l-kum, wal-ma ta'budun min duniillah. A-fal ta'qilun? Kaulu harquuhu, wa suru أنتم فاعلين قلنا يا نعقوم بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناه الأخسرين ونجئناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ ويعقوبَ نافِلَهُ وَكُلَّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ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 وَلُوْطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدَخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إنه من الصالحين ونوحا إذ ناد من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم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 وَلِسُلَيْمَانَ الْرِيحَ عَصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ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 أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضرٍّ، وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكر للعابدين. وَاسْمَعِ لَوْ آدْرِي سَوَذَ الْكُلُّ مِنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ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 فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويذعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَقْنَا فِيهَا بِن رُوحِنَا وَجْعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّتُكُمْ satu, wajah, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, Amal mina salihat, wahai mukmin! Fala kuffaran li sakhirih, wahai Allah! Kafir! Fala kuffarana li sakhirih, wahai Allah! Jika mereka berjaya, mereka berjaya dan mereka berjaya dan mereka وَقَامَتْ رَبَّنَا النُّورُ ۚ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاهِقَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها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 قَطِّي السِّجِلَّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْفٍ نُعِيدُ وَعْدَنَا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فاعِلِينَ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 فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم